بوك تو سطا مئة مئة الظروف الظروف يبا كناك مت كناك حصل مرة لم يحصل قط حصل مرة لم يحصل قد ألا تيبك برليين ش هل حصل لك مرة أن كنت في برلين هل حصل لك مرة أن كنت في برلين أي متتكونك لا لم يحصل قد لا لم يحصل قدكي ميتت لا احد احد لا احد تونتت دين كدكي هنا اتعرف احد هنا اي ماي لا لا اعرف احد هنا لا لا اعرف احد هنا ويل متينام مازال لم يعد مازال لم يعد ياتا تيเวล كاوكسيا هل ستستمر في البقاء هنا طويلا هل ستستمر في البقاء هنا طويلا هي ماي يانام لا لن ابقى هنا لاطول بتاتا لا لن أبقى هنا لاطول بتاتا ويل ميداكي اي متعكي. شيء آخر لا شيء أكثر شيء اخر لا شيء اخر سوف تتى ويل ميداكي جوا اتريد ان تشرب شيئا اخر تريد أن تشرب شيئًا آخر؟ إي ما يسوفي أنا مدعك لا، لا أريد أي شيء آخر لا، لا أريد أي شيء آخر يبا مدعك متفيل شيء حصل، لم يحصل شيء حصل، لم يحصل Olete te juba midagi söönud? Hel hasal enne äkelte ei an? Ei, ma ei ole veel midagi söönud. La, läm jahsul enne äkelte ei ei an? läm jahsul enne äkelte ei an? Şey. Veel keegi, mitte keegi. ما زال احد ليس من أحد ما زال أحد. ليس من احد سوف يب في <تصفيق> ڤيل هل ما زال احد يريد قهوه هل ما زال أحد يريد قهوه هي <تصفيق> متكيغي لا ليس من أحد لا ليس من احد Teksti ja raamatu leiad aadressilt wwwbook 2de